فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير منون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء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 وَمَا نَقَنُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين والصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير